شاعر الوطن الشاعر سعيد بن زهره <تصفيق> ابن زايد تعرفه كل البرايا بالسعوديه وغايد راب الثاني من بلايا جت لما جات الحمايه يفتي غير بيدك حطاني بعد ج له رايه يا شاد ترى الخمم ما بالزماني بل جهره ما يصدر واحد بمرهم زماني بل عدى في دق لهم ضحايا قبل ما يظبي في <تصفيق> هتفاني لا يشوقوا نشف جمعت همهم في سوقهم <تصفيق> جلب السماني ما يحصل عندهم غير الحكاية مثل ابن زايد في السجاية الحصان ابن الحصان ابن الحصاني من جبا ومثله غنادنا الصباية والله أنا قولها والعمر فاني في الشجاعة والمعارفة والعطاية وفي تعيشها في لا في المباني له موقع انت حل بهالقضايا يحتملها لا عجز من هالداني فزعت به الطيب في كل النحايا لو بغيت اعدها يعجز لساني جارها الله في سواد في المنايا في Zandet na jara